يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبا نصوحا عسى ربكم ان يكفر 117. وإحسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 118. La, la, la. نَعْلَى أَنْ فُرِشَ وَمَا أُنْزِلَ جَهْلًا نَمُوا فِي السَّمَوْصِينِ ظَرَفًا ان من عبادنا كان فَلَبْ يُهْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دِخُلًا مَا وَمَعَ الدَّاخِيلِ كبيتا في الجنة وَلَجِّنِي مِنَ الظُّرُورِ أَوْ نَامِزِ وَلَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْعَالِمِينَ وَمَنْ يَمَنَتَ تنفن خمنا في جميع روح مما فقدت فقد دنت بكل مات وكتبه وكان اسم